وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا الله أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا